وانما تعدون لاتوا وما انتم بمعجزين ثم اما بعد فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف ان الفضيل رحمه الله لقي رجلا فساله كم اتى عليك فقال الرجل ستون سنه قال الفضيل فانظر فانت منذ ستين سنه تسير الى الله توشك أن تصل فقال الرجل وقد انزعج انا لله وإنا إليه راجعون قال له الفضيل تعرف تفسيره تقول أنت لله عبد وأنت إليه راجع فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا قال الرجل وقد ازداد زعاجه قال فما الحيلة يرحمك الله قال يسيرا تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي فإنك إن أسأت فيما بقي اخذت بما مضى وما بقي ما أحوج الإنسان إلى أن يراجع نفسه في كل مرحله من مراحل حياته ما احوج الانسان الى ان يكون اوابا منيبا ان ابراهيم لحليم اواه منيب هكذا ينبغي ان يكون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم شأن المؤمن أن ينظر في مرمة جهازه كيف يلقى الله سبحانه وتعالى غدا كيف يفد على الله سبحانه وتعالى الوفاده على الله في الدار الآخرة أمر كائن كائن لا محالة لكن كيف يجهز الإنسان نفسه لذلك؟ هذا يحتاج إلى تخطيط في الحقيقة التخطيط ضرورة يحتاج إليها كل إنسان ناصح لنفسه يريد أن يسلك سبيل النجاة هذا التخطيط الذي لا بد منه إنما يأخذ مستويات ومراحل هناك تخطيط على المستوى الشخصي مستوى الفرد في خاصة نفسه وهذا أصل الأصول أن تسلك الطريق التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى وقد تتسع هذه الدائرة فيخطط الإنسان على مستوى أسرته وقد تتسع أكبر وأكبر إلى أن يخطط على مستوى الدنيا المجتمع العالم الناس من المسلمين وغير المسلمين وهذه همم الكبار لكن ما لا بد منه اذ لا بد مما ليس منه بد ان يكون تخطيط الانسان ابتداء على مستوى نفسه لان هذا هو الاصل الذي سوف يسالك الله تعالى عنه كل نفس بما كسبت رهينه كل امرئ بما كسب رهين انت غدا رهين عملك حبيس سعيك يسالك الله عز وجل عن القليل والكثير والنقير والقطمير ينظر احدنا أيمن منه فلا يجد إلا النار ينظر أشأب منه فلا يجد إلا النار قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره هذا كما قلت يحتاج إلى تخطي يحتاج إلى رسالة ويحتاج إلى رؤية كما يقولون الرسالة المقصود بها الهدف العام وهذا من السهل أن يكون عند كل أحد لكن الخطوره في الرؤيه وهي الوسائل التي يتوصل بها الانسان الى هذه الرساله التي يتبناها من السهل ان يكون لك هدف لان الله سبحانه وتعالى ابى ان يترك الناس يضعون اهدافا من خاصه انفسهم وإنما وضع لهم الهدف فلا يختلف المسلمون على الهدف لان الله تعالى هو الذي وضعه لهم رساله المسلم وهدفه هو الذي قال الله عز وجل فيه وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون لكن كيف الرؤيه الى الوصول الى هذا الهدف هنا يختلف الناس ما بين مصيب ومخطئ ما بين موفق ومخزول ما بين معان وغير معان ولذلك حتى تكون الرؤية واضحة في تخطيطك لنفسك ولمستقبلك عند الله سبحانه لابد من جملة من المهارات من المكتسبات من المعاني سمها كما تحب لابد هذه المعاني هي التي تعينك على أن يكون لديك رؤية في التخطيط لمستقبلك عند الله سبحانه وتعالى غداً أول هذه المعاني وضوح الهدف أن يكون هدفك واضحا الا تغيب في زحمة أحداث الدنيا الا يغيب عنك هدفك من أنت وماذا تريد وكيف يكون المسير وكيف يكون المصير إلى الله سبحانه وتعالى من أين وإلى أين هذا يحتاجه الإنسان وهو يخطط لنفسه لا بد أن يكون هدفك واضحا وهذا نتعلمه من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت الدنيا لا تشغلهم عن هدفهم مهما فتحت ومهما تيسرت اسبابها ولو من الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الاسلمي يوما وكان يخدمه قال له يا ربيعة ثلني فقال الرجل اسالك مرافقتك في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك قال الرجل لا يا رسول الله هو ذلك كان بإمكانه إذا سئل أو غير ذلك يقول الله قفعة أرض أبني عليها بيتا يقول الله بعض الأموال أو خادم أو نحو ذلك قال لا يا رسول الله هو ذلك إن عنده هدفا هو يعرفه ويعرف كيف يركز في هدفه وكيف يراعي مستلزماته ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أن يكون هدفك واضحا إلى الحد الذي لا تتردد فيه ولا تريد معه شيئا آخر لقد تعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الذي لم تؤثر فيه الإغراءات السياسية ولا المادية ولا الاجتماعية ولا نحوها لا تؤثر في هدفه ذهبت عرضت قريش عليه من خلال عتبه ابن رب من خلال ابن ربيعه كبير من كبرائهم عرضت عليه امورا لما ازعجهم دعوته صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي ان كنت تريد مالا وان كنت تريد ملكا كنت تريد زوجه وان كان هذا الذي الاثر الطويل يعرض عليه حلولا كثيره المهم ان يترك دعوته لكنه تركه يتكلم فلما انتهى قال أفرغت يا ابا الوليد قال نعم قال فاسمع إذن وقرأ عليه صدر سوره فصلت إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا إلى أن بلغ قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه هكذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم واضحا منذ اللحظة الأولى وهكذا ينبغي أن تكون من هذه المكتسبات والمقومات التي تعينك على الرؤية في التخطيط لمستقبلك عند الله سبحانه وتعالى الصدق أن تكون صادقا مع الله فالصادق يوفق نحن لسنا في تمثيلية ولسنا في تكلف يتكلفه أحدنا لأخيه ماذا يغني عنك الناس إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فاترك الناس جانبا واتخذ الله صاحبا واصدق الله يصدق كحال هذا الاعرابي الذي أسلم للتو فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بالإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم في الجهاد وهذا من علامات الصدق لم يقل له اذهب أنت واصحابك واتركوني حتى أتعلم الصلاة وحتى أتعلم الأحكام وحتى اخذ الأمر بالتدريج لا الآن حضر واجب الوقت فذهب الرجل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما غنموا من الغنائم وفتح الله عليهم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وجئ لهذا الرجل بحظه من المغنم في بعض الروايات كانت الغنيمة سبيا يعني جاء له بنساء من السبي صار ذلك حلالا له فأخذ غنيمته وذهب ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حظك من المغنم. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك إنما تبعتك ليدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق إن تصدق الله يصدق وسرعان ما. عاودت الحرب مرة أخرى نفس المعركة وجيء بالرجل مقتولا فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو قال يا رسول الله هو هو قال صدق الله فصدقه الله الصدق يعينك على التخطيط لمستقبلك غدا عند الله وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الصدقين بأبي هو وأمي لم يمنعه سبق المغفرة ان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وهذا من صدقه بابي هو وامي انزل الله تعالى عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك الايات ومع ذلك كان يقوم الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه ويسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا من الصدق ولا يحتاج إلى هذا الآن قد ضمن مقعده من الجنة ومع هذا من صدقه مع الله سبحانه وتعالى أنه حريص على عبودية الله سبحانه وتعالى من هذه الأسباب كذلك لابد من همة عالية كيف تخطط لمستقبلك غدا عند الله؟ وانت قاعد راكد ساكت لا تكد تتحرك لابد من همة الهمم التي تليق بأهل الجنة إن الجنة مهرها غالب تحتاج أن تبذل الغالي والنفيس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة صاحب الهمة صاحب الهمة لا يبالي بما ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى عينه على مرضات الله عز وجل ولو تكلف ما تكلف جاءت امرأة المصروعة المرأة المصروعة إذا سرعت بالجن عن طريق سحر أو غير ذلك هذا من أشد ما يتصور من آلام الدنيا إذ يتحكم الجن في الإنسان ويؤذيه أشد الإيذاء ويسكن بيته جسده وربما آلمه وربما كما هو معلوم فيما نراه من الناس لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو مجاب الدعوة يأتي الرجل أو المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما إن يدعو له حتى يعافى بإذن الله مرأة مصروعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي ففاجأها النبي صلى الله عليه وسلم بحساب آخر لم يكن في حسابها قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرتي ولك الجنة إنه ذهب بها إلى بعيد إن شئت دعوت الله لك وهذا ما كانت تريده لكنها سمعته يقول وإن شئت صبرتي ولكن الجنه قالت يا رسول الله اصبر انظر الى الهمه العاليه اصبر ورجعت المراه ولم تسال, الل... ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ان يعافيها الله عز وجل من الصرع لماذا عرفت ان الصبر على هذا واحتساب هذا يؤدي بها الى الجنه هذا طريق إذن يسير قالت اصبر ثم رجعت فقالت لكني أتكشف عرفت ببصيرتها أن الله لا يحب التكشف فدعا لها أن تتكشف انظر إلى هذه الهمة همة امرأة مريضة مصروعة بلغ بها الكرب إلى هذا الحال الذي تراه في من صرع من الرجال والنساء ومع هذا من همتها أنها تصبر على ذلك احتسابا رجاء موعود الله هذه الهمة التي رأيناها والتي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم كان بأبيه وامي ما شئت أن تراه ساعة من ليل أو نهار مصليا إلا وجدته كان يصوب حتى نقول لا يفطر بل كان يواصل في رمضان الليالي زوات العدد كان ينفق بأبيه وامي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى رجلا مرة غنما بين جبلين من غير عدد كان يقول لو أن لي مثل أحد ذهبت ما أحب أن يمضي عليه ثلاث يبقى منه شيء إلا شيء أرصده لديه إلا أن أقول في الناس هاء وهاء وهاء إنه يريد أن ينفق جبلا من الزهب في سبيل الله عز وجل في أقل من ثلاثة أيام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس العصر مع الظهر في وقت الظهر ثم, ثم رفع يديه يدعو إلى أن غربت الشمس أي تهمة هذه في عبادته لربه سبحانه وفي صبره على لأواء الطريق بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم تحتاج أن تخطط لنفسك كذلك إلى حمل للأمانة وتحمل للمسؤولية إن الطريق إلى الله عز وجل امانه من أعظم الأمانات التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان يعرف الموفق بأنه صاحب أمانة بأنه يحمل المسؤولية يحمل مسؤولية نفسه قبل كل شيء قبل أن يحمل مسؤولية غيره تغير الإنسان بهذه المعاني كان مصعب بن عمير أنعم فتى في مكة لا يعرف إلا المتاع ولا يعرف إلا اللزاد أبوه غني وأمه غنية وقد نشأ وترعرع في هذا الترف لكن سرعان ما أسلم فهجر ترفها كله وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب قبل الهجرة قبل أن تتنور المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أهلها كان يفقه أهلها في الدين ويعلمهم القرآن رضي الله عنه إلى أن لقي الله شهيدا في غزوة أحد مرتاح يوما رحمه الله يحمل هما عظيما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل هم نفسه فقط يحمل هم نفسه وهم أمته وأنت تراه في موقف الشفاعة العظمى حين يفتقر الناس إلى من يأتي يشفع عند الله للفصل في القضاء ويذهب الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى المسيح كلهم يقولوا نفسي نفسي فإذا ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها وكان أول ما يقول يا رب أمتي أمتي هذا يوم القياء حتى كان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورسته ومن ترك دينا فعلي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية التي ينبغي أن تتحملها في طريقك إلى الله يعينك على هذا كذلك تتمة هذه الخمس أن يكون عندك من حسن ترتيب الأولوية فتخطط لنفسك غدا. وأنت لا تعرف من الذي يقدم ومن الذي يؤخر وإذا ازدحمت عليك الأمور من الذي ينبغي أن تقدمه ومن الذي ينبغي أن تؤخره أتعلم هذا من سلوك السلف رضي الله عنه يعرفون من الذي يقدم ومن الذي يؤخر ومن الذي يوضع في موضعه فقه ترتيب الأولويات كان سعد رضي الله عنه أبر الناس بأمه وكان هذا معروفا مشهورا في الجاهلية فلما أسلم أسلم أرادت أمه أن تضغط عليه وعرفت مكان بره بها فقالت له يا سعد والله لا آكل ولا أشرب حتى تموت وتعير بي أو تترك دين محمد هنا كانت القضية فيها تعارض بين بره لأمه وقد اشتهر بذلك وبين ما ينبغي أن يقدم على كل شيء وهو توحيد الله عز وجل والإيمان به فوقف مع بره لها وقال يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا على ان اترك دين محمد ما تركته, ما تركته ابدا فكل ان شئت او لا تاكلي انه يعلمنا كيف تترتب الاولويات هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في تعليم امته على ذلك اليس هو القائل اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء لان هذا قد يشوش على الانسان فيقدم ولان هذا باق لا يتاخر شأنه اليس قد قال لبعض اصحابه ودعاه وناداه فلم يات اليه ثم انه جاء فقال ما منعك ان تاتي قال يا رسول كنت اصلي يعني النافله قال الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فعلمه أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وأن صلاة النافلة لا تقدم على هذه الفريضة ما اكثر ما علمنا كيف نرتب أولوياتنا خصوصا عند التزاحم إذا استحضرت هذه المعاني صار لك رؤية كيف تصل إلى هدفك وكيف تحقق كيف تخطط لمستقبلك غدا وحينئذ تسير بهذه المعاني والمقومات في مشاريع العمر التي لا ينفك عنها موفق مشاريع العمر التي ينبغي ان تحرص عليها اعظمها واولها مشروع الاستقامه ان تستقيم على توحيد الله تجديد التوحيد وتجريد المتابعه أن تستقيم على الأوامر والنواهي انظر ماذا أمرك الله وبماذا نهاك الله سبحانه فتستقيم فاستقيموا إليه واستغفروه مشروع الاستقامة يحتاج إلى أن تعرف ما لله عز وجل عليه ثم يأتي بعد ذلك مشروع الصحبة فإن الإنسان إذا عرف الطريق إلى الله يحتاج الى من يصحبه في هذه الطريق ضروره ان الانسان يستوحش اذا سار وحده في الطريق الحسي فكيف في الطريق المعنوي من باب اولى ولهذا يحتاج الانسان الى من يانس به من اصحابه ولهذا قالوا الصاحب ساحب عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل والطيور على اشكالها تقع ولهذا فطر الانسان على هذا كل انسان له خاصه وله صحبه يانس بهم يذكرونه اذا غفل يعلمونه اذا جهل يعاونونه اذا احتاج الى المعونه مشروع الصحبه لا بد منه وانت تخطط لطريقك الى الله سبحانه وتعالى يأتي كذلك مشروع الكسب من أهم مشاريع العمر لا ينبغي أن يكون الإنسان عالة على غيره إذا شب ونشأ ينبغي أن يستقل عن والديه وأن يستقره وهذا يحتاج إلى أن يتكسب إذ الدراهم مراهم يداوى بها كل جرح ويكتسب بها كل نجح يسعى في صناعة أو في تجارة أو في زراعة أو في إمارة المهم أن يكون له مصدر دخل هذا مشروع ندب إليه الشارع لابد أن يكون له هذا المشروع حتى يعرف كيف يستقل بخاصه نفسه وكيف تستقر له أموره وكيف يدخل بعد هذا في المشروع الرابع من مشاريع العمر مشروع الزواج يحتاج الإنسان إلى أنس ويحتاج إلى سكن يحتاج إلى أن يكون من يتعاطى معه من معاني الموده والرحمة وعلى أخص ما خلق الله سبحانه وتعالى وهنا يحتاج الشاب في بداية عمر أن يتزوج أن يسكن إلى إلفه وهذه آية من آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولا شك أن مشروع الزواج الناجح هو مشروع آخرة وليس مشروع دنيا كان كثير من السلف يسأل الله زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه ويستعيذ بالله من زوجة تشيب قبل المشيء إذا صح له هذه المشاريع الأربع بقي خاتمة مشاريع العم مشروع الإنابة ومشروع الإنابة هذا يتأكد إذا بلغ الإنسان الأربعين حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني ان أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين واشروع الإنابة مراجعة لما تقدم من العمر كان كثير من السلف إذا بلغ أربعين ترك العمل للدنيا وأقبل على الآخرة إنه يجهز نفسه للقاء زواج تزوج عمل كسب واخذ وربح استقامة استقام صحبة صحب. لا بد أن تتبلور هذه الأمور كلها في مشروع إنابة يعرف كيف تكون الخواتيم يسعى في تحسين هذه الخواتيم هذه مشاريع العمر وأنت تخطط لنفسك عينك على كل مشروع من هذه المشاريع قد يتأخر بعضها عن بعض لكنك تريدها كلها ولا يشكل عليك عوارض الفتور وعوارض. الغفلة وعوارض الأزمات هذا كله لا يردك عن تخطيطك لما أنت قادم عليه من الوفادة على الله سبحانه وتعالى إذ طبيعة هذه الدنيا أنها دار أزمات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 فانت تستعين الله عز وجل عليها وتقابلها وتواجهها لماذا تواجهها بمراجعه الدين ان تكون دائما مراجعا لدينه بتجديد الايمان فان الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب بمعالجه التوبه الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين كلما اذنبت ذنبا فتب الى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الترمذي عن رب العزه سبحانه وتعالى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 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ماذا يريد الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل أبعد من هذا هذا ما ينبغي أن يكون من التخطيط على المستوى الفردي على المستوى الشخصي ثم تتسع الدائرة تتسع معك الرسالة وتتسع معك الرؤية حتى تبلغ الدائرة مدى أوسع خصوصا بعد الزواج حين تنظر في أهلك وتنظر في أولادك وتنظر في خاصتك تصبح الرسالة ليس مجرد أن تنجو بنفسك بل تنجو بمن حولك كما أمر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى اذا تتسع الدائره فينتقل التخطيط من التخطيط على المستوى الفردي إلى التخطيط على المستوى الأسري أن تنظر في خاصتك وأهلك وقرابتك كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قال وانذر عشيرتك الأقربين ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع قومه يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا وأكد عليهم منزلته فيهم ما قال لهم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا المعنى معنى التخطيط على مستوى الاسره كلها وهذا هذا يحتاج منك الى توازن بين حاجات الاهل والاولاد اكثر الناس منشغلون بالاستجابه لحاجات الجسد وهي مطلوبه إذ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أن يضيع من يقوت حاجات المأكل والمشرب والمسكن والدواء والعلاج والترفيه احيانا المباح هذا كله مطلوب ولا بد منه لكن هذا شق تقابله شق آخر حاجة الروح إذ الإنسان روح وجسد وللإنسان طبيعة بهيمية وطبيعة ملائكيه كذلك الوالد أو المربي أو المسؤول لابد أن يستجيب لهذه كما يستجيب لتلك لا أن يحتج على أولاده إذا حصل خلاف بما يحتج به على البهائم العجماوات ألم أطعمك؟ ألم أكسك؟ ألم اعطك مصروفا؟ ألم أجعلك؟ يعني لا تحتاج إلى شيء بل من الدنيا لكن أين التربية على القيم والمعاني التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها مع اسرته كان يعزهم كثيرا يا عباس عم رسول الله يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله يخصهم ثم يقول سألوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار هكذا ينبغي أن تقول لأهلك وأولاد موعظة كان يتخولهم بالموعظة بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمهم التوحيد مسائل الاعتقاد كان ابن عباس يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس من أخص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه رضي الله عنهما كان يقول له يا غلام وهو غلام صغير إني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف هذه علوم وفهوم واعتقادات يعلمها الرجل لأهله وخاصته وأولاده كان يعلمهم حتى الورع حتى قضايا الورع رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين طفل صغير يأكل تمرة يلتقطها من الأرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ما علمت أننا لا نأكل من الصدقة عرف أن هذه تمره من تمر الصدقة يعلمه أن يتورع أو طفل صغير دون الخامسة يعلمه أن يتورع عما لا يليق به هكذا ينبغي أن يكون حرصك وانت تخطط لمستقبل أولادك لا أن يكون القصد أن أبني لهم بيتا ولا أن يكون القصد أن أكتسب لهم مالا اكتسب بعض السلف مالا كثيرا فأراد أن يتصدق به فقيل له ألا تترك هذا لأولادك قال إني أريد بهذا أن أريد بهذا أن أحرز مال نفسي عند الله سبحانه وتعالى وقد تركت الله عز وجل لأولاده إنه يترك الله لأولاده ويترك هذا مال لنفسه إنما عرف كيف يترك أولاده لرب كريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً هكذا ينبغ أن يخطط الإنسان على مستوى أسرته وأهله وأولاده عسى الله سبحانه وتعالى أن يقر عينيه بهم في الدنيا قبل الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله اليوم الحمد لله الذي أعظم علينا المنة للإسلام والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد المقير بربوبيته، معتقد بوحدانيته موقن بان لا حاكميه الا له والا تشريع الا منه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وانتبع هداه الى يوم الدين اما بعد ففي الترمذي ونماجه ماجه من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم تتمون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله هكذا كما امر الله تعالى وقال كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا المعنى يجرنا إلى البعد الثالث المهم بعد التخطيط على مستوى المجتمع التخطيط المجتمعي كيف نخطط لبلدنا كيف نخطط لمجتمعنا بل كيف نخطط لأمتنا كلها بل كيف نخطط لأمة الدعوة التي هي أوثع من مجرد أمة الإجابة, أمة الإجابة أمة الإجابة أمة الإسلام وأمة الدعوة الناس جميعا من الكفار ومن لا يدينون بالدين هؤلاء لا, يخ... لا يبعدون ابدا عن مستوى الصادق الموفق في التخطيط إنه يريد أن يخطط لهؤلاء جميعا كيف يلقون الله عز وجل غدا على التوحيد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم وحينئذ الواجب في هذا التخطيط الجمعي المجتمعي ان يضع الإنسان في خاصه نفسه وأن يستعيد بإخوانه على خوض هذا الصراع الحضاري بين الإسلام وبين الكفر بين الحق وبين الباطل هذا الصراع قديم منذ أرسل الله عز وجل الرسل والناس بينه مؤمن وكافر وبر وفاجر وهناك صراع طويل بين هذا المشروع الاسلامي الرباني الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشاريع الاخرى ايا كانت التي تعارضه هناك من يريد الا تكون فتنه وان يكون الدين كله لله وهناك من يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اي يريدونها سبيلا معوجا هذا التخطيط على هذا المستوى يحتاج الى عزائم الاحرار يحتاج الى همم الرجال يحتاج الى الوصايا العامه التي وصى الله تعالى بها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وفي الحديث عند مسلم وغيره الدين النصيحة قل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه المعاني كلها والتواصي بالحق والصبر هذا كله عدة أو هذا كله الرؤية التي ينبغي أن تكون لهذه الرسالة العظيمة التخطيط المجتمعي وهذا يحتاج إلى النظر في كل قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ والتعليم والإعلام والفن والرياضة وكل ما شئت وهذا كله في منهج هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بأبه وامي يخطط لأمته وقد وصلنا هذا الخير الذي نرفل فيه الان على كل المستويات على المستوى السياسي كان يخطط الامه منذ ان وطئت قدماه ارض المدينه ماذا فعل حتى تكتمل حتى يكتمل بناء الدوله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اول ما فعل بنى المسجد ثم اخى بين المهاجرين والانصار ثم كتب الوثيقة الدستور الذي ينظم العلاقات علاقات المسلمين بعضهم ببعض وعلاقات المسلمين بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي وعلاقات المجتمع المدني بغيره من المجتمع الخارجي كل هذا رتبه وخطط له ونظمه أحسن تنظيم ببركة هذا الوحي وبهذه البصيرة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط كذلك للهجرة تخطيطا عظيما كما عرفتم في السيرة خطط يوم أحد لجماعة من أصحابه أن لا يغادروا مكانهم قال إن رأيتمون انتصرنا فلا تتركوا مكانكم وإن رأيتمون تتخطفنا الطير فلا تتركوا مكانهم خطط يوم الخندق بحفر هذا الخندق الذي واجه به الأحزاب كان يعرف التخطيط على كل المستويات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هناك تخطيط اقتصادي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناه قبله من يوسف لما استفاد من رؤيا الملك وأخرج الدنيا كلها من أزمة اقتصادية طاحنة إذ كانت مصر هي خزائن الأرض كما قال, كما قال الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض لما جاءت الأزمة خطط لهم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاب سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون على مدى خمس عشرة سنة وهو يخطط حتى يخرج الأمة من مأزقها الاقتصادي هذا ممكن وسهل ويسير هكذا فعل عمر رضي الله عنه في عام المجاعة عرف كيف يخرج بالمسلمين إلى بر الأمان التخطيط على المستوى الإعلامي أيضا واجه النبي صلى الله عليه وسلم آلة إعلامية شديدة تتمثل في آلة المشركين في بيت الندوة وفي آية المنافقين في الأراجيف التي كانوا يشيعونها في الناس وفي آية وفي آلة اليهود الإعلامية وما أشدها واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلات كلها لأصحابه الذين كانوا أبواقا إلى الخير كان عنده حسان بن سابت يقول له أهجهم وروح القدس معه كان عنده كعب بن مالك كان عنده عبد الله بن رواحة وعبد الله بن الزبعرة كان عنده سابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحدث آلة إعلامية في مواجهة تلك الآلة وتم له ما التخطيط على المستوى الاجتماعي كذلك هذا الفساد الذي يكون من الناس وبين الناس كما تعلمنا من القرنين قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هذا تخطيط حتى يتحاشى هؤلاء المؤمنون من هؤلاء المفسدين الذين أفسدوا في الأرض والذين عكروا عليهم صفو حياتهم قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم الأيات من سورة الكه وتم له ما أراد ويبقى يأجوج بعد أن بان عليهم ذو القرنين ذلك السد العظيم التخطيط ضرورة في هذه العصور التي نحن فيها وهذه الضرورة إنما تكون تراعي التوسط بين الإغراق في أدوات التخطيط ونظريات التخطيط خصوصا الغربية وبين الدروشة التي تغفل هذا كله نحن بحاجة إلى شيء من التوسط بين الغلو والإفراط وبين الجفاء والتفريط هذا التوسط تراه في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في البصيرة كما سماه الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وتأمل لفظة البصيرة لفظة ليس فيها تبجح وليس فيها كثير من الكلمات التي قد يعني يقولها بعض الناس بحيث يثبت للاخرين أنهم لا يعرفون ما يعرف وفي نفس الوقت فيها من المعاني وفيها من بركة الوحي ما ينبغي أن نلتزمه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أخطط لنفسي ولأسرتي ولأمتي ماذا فعل عمر رضي الله عنه الدوو أنشأ الدواوين ووضع النظم حتى استقرت الدنيا في عهده ثم حصل بعض الخلل في بني أمية فجاء حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فاستطاع ان يحقق عداله في التوزيع وكفايه في الانتاج وسد ديون الناس وزوج الايام واشبع الحيوان والطير في رؤوس الجبال هذا كله تخطيط البصيره الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو محض توفيق من الله عز وجل ويحتاج من العبد الى ان ياخذ باسبابه التي عرضناها إما نسال الله عز وجل ان يعيننا عليه عونا يليق بكرمه سبحانه وتعالى إذ لا حول لنا ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل وهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه واهدنا بنورك إليك وردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم عز الاسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم إننا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم مصر وبلاد المسلمين وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الصادقين الشاكرين تجعلنا من كلها من فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية